نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الامه فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ألا وهي السنة المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد حديث عظيم القدر عظيم النفع نحتاج أن نقف معه أكثر من وقفة وسأجتهد بعون الله عز وجل أن أقف على مهمات هذا الحديث في خطبتين حديث من عظمته قال عنه ابن الجوزي رحمه الله تعالى لقد تدبرت هذا الحديث فأدهشني ما فيه من الفوائد ومن عظيم القواعد وعجبت للجاهل كيف يغفل عنه أخرجه الإمام احمد في مسنده والامام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار يقال له عفير او يعفور فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا غليم أنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا رفعت الاقلام وجفت الصحف, الصحف بما هو كائن هذا الحديث اخوتي الكرام انما سقطته بمجموع طرقه ورواياته لنقف على ما فيه من الفوائد ولو اردت أن أقف عند كل نفظة في الحديث لأعطيها حقها لاحتجت إلى خطب كثيرة حتى أقف على ما في هذا الحديث من عظيم الفوائد ومن القواعد الجليله التي يحتاج إليها العباد لكنها وقفات يسيرة نبين أهم ما فيه من المهمات وإنما أردت أن أذكر هذا الحديث في تلك الخطبة بعد انقضاء شهر رمضان حتى يحتفظ العبد بما حصله من الطاعات والعبادات وحتى يعلم المقربون الذين تقربوا إلى الله جل وعلا بالطاعات من صيام وقيام وصدقات وقراءة للقرآن ومن سائر الأعمال الصالحات أن ما قاموا به إنما هو لهم وأنهم هم المنتفعون به اولا في دنياهم وفي آخرتهم ولنعلم أن التمسك بالطاعات والعبادات في سائر الأيام وليس في شهر رمضان فحسب ينفع العبد نفعا عظيما في دنياه وفي اخرته فاردت الانقف على هذا الحديث الجليل لنتعلم منه ولنستفيد ما فيه من المواعظ والحكم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هو حبر الامه وترجمان القرآن مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني قارب الاحتلام تخيل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قد ناهز الاحتلام طالبه 12 سنه 12 سنه او 13 سنه فابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحمله وصيه عظيمه تحتاج الى عالم فذ لما علم من ان ابن عباس رضي الله عنه سيكون له شان وما شان ابن عباس إلا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أولاً وثانيا باجتهاد ابن عباس وبدله في طلب العلم حتى صار البحر الذي لا تنقصه ولا تكدره الدلاء مهما غرفت منه واغتربت فإنه لا ينقص ابدا ابن عباس رضي الله عنه قد عمي قبل موته ثم مات وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن ابن عباس لما حمل في النعش في الجنازة أو على الجنازة وهو اسم لما يحمل عليه لما حملوه فإذا بطير أبيض يخرج من نعشه ويطير قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقد صحت تلك القصة وتواترت كالشمس يعني هي قصة صحيحة ثابتة إن ابن عباس له كرامة عند موته لما مات فإذا بطير أبيض يخرج من نعشه ويطير فذكروا أن ذلك هو العلم العلم اللي حصل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوماً اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمة والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس في قصة صلاة ابن عباس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنن قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار ابن عباس هو اعلم خلق الله بكتاب الله عز وجل وقال عنه عمر رضي الله عنه لما كان يجلسه في مجالس الأكابر من الصحابة عمر كان لمجلس فكان يجمع فيه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيه الصغار سواب السن يعني ولكنه كان يجلس مع الأكابر هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فلما شك بعض الصحابة ذلك قالوا يا امير المؤمنين إن لنا أبناء في عمر ابن عباس لنا أبناء في نفس عمر ابن عباس ولا شك أنهم يجدون في انفسهم حينما يرونك تقرب ابن عباس وتجلسه في مجالس الأكابر خلافا لهؤلاء فقال عمر إنه من حيث علمتم تعرفين الآن بس إنه من حيث علمتم ثم أراد عمر رضي الله عنه أن يترجم لما ذكره لهم ترجمة عمليه فسأل الصحابة وابن عباس رضي الله عنه فيهم قال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فالجميع ضارت أجوبتهم حول أن الله جل وعلا إذا فتح على المسلمين البلاد وأدان لهم العباد ودخل الناس في دين الله عز وجل فأكثر يا محمد من ذكر الله ومن التسبيح والحمد لله يعني على تلك النعمة العظيمة قال ما تقول انت يا ابن عباس قال لا ارى ذلك ولكني ارى انه نعي للنبي صلى الله عليه وسلم اي ان الله جل وعلا قال يا محمد اذا رايت ان الله جل وعلا قد نصر دينه وفتح لك البلاد والعباد ودخل الناس في دين الله عز وجل افواجا فاعلم أن هذه علامة على اقتراب أجلك هتموت خلاص قد أديت رسالة والأمانة فاعلم أن هذه علامة على اقتراب أجلك فقال عمر رضي الله عنه والله, والله ما علمت منها إلا كما علم ابن عباس إنه من حيث علمتم رايتم ففاق ابن عباس رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاد وكان يبذل نفسه في طلب العلم كما في القصة المشهورة في أنه قال لفتى من الانصار هيا بنا نجلس إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير نطلب العلم ونأخذ ما عندهم قال له عجبا لك يا ابن عباس أو تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ وفي الناس من ترى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار موجودين لا يحتاج اليك يا ابن عباس قال فترك ذلك الفتى بالانصار ترك العلم قال واقبلت انا او احد يخذلك ابدا عن عمل خير تريد ان تقوم به سر في الطريق فمن صار معك فخذ بيده ومن خذلك فطوقه وسر في الطريق ولو كنت وحدك ولا تياس ابدا واعلم أن الله جل وعلا حافظك في طريقك في السير إلي وجد في السير إلى الله تعالى وستصل بإذن الله عز وجل قال فتركت ذلك وأقبلت أنا إن كنت أعلم أن الحديث عند رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب إليه وأنام عند باب داره يستنى حتى يخرج إلى صلاة الفجر أو أي صلة من الصلوات وإن الرياح لتسف الرمال في وجهه هو نايم قدام الباب مش عايز الفتر هذا العالم من أصحاب رسول الله وقد ورد ذلك في بعض, في بعض طرق الحديث أنه كان يفعل ذلك عند باب زيد بن سابت رضي الله عنه وأرضاه وعالم من علماء الصحابة فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله هل لا دعوتني فاتيك قال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي ويا حصرة حينما هان العلم على أهله فهان كثير من العلماء على سائر الناس حينما كان أهل العلم عندهم كرامة عظيمة لما أعطاهم الله جل وعلا من هذا العلم فكانوا يحفظونه رفع الله جل وعلا شأنهم وأعز أمرهم وجعل لهم مكانة عظيمة فلما وضع أهل العلم علمهم ووضع القراء معهم من البضاعة العظيمة وضعهم الله عز وجل ومن هان على الله هان على النفسي هكذا ابن عباس رضي الله عنه قد حصل علوما كثيرا يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره يقال له عفير فقال لي يا ابن عباس أنا أعلمك كلمات يحفظك الله بهم إذن هذه الوصية الأصل العظيم فيها أنها من حافظ عليها وأقامها حفظه الله جل وعلا يبقى الأصل العظيم في الوصيه دي انه من اراد أن يحفظه الله جل وعلا فعليه ان يحفظ تلك الوصيه التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الحضره والبحر ابن عباس رضي الله عنه ألا اعلمك كلمات يحفظك الله بهن قلت بلى يا رسول الله قال احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك حفظ الله جل وعلا حفظ العبد لله جل وعلا هي أن يحفظ حدود الله وأن يحفظ أوامره وأن يجتنب نواهيه وأن يحفظ حدوده إبعا أنت حفظك لله هو ان تحفظ حدود الله عز وجل فلا تقع فيها وان تحفظ الله جل وعلا بفعل الطاعات واجتناب المنهيات ان تحفظ الله جل وعلا بالامتثال لاوامره والاجتناب لنواهيه النتيجه يحفظك الله جل وعلا وحفظ الله جل وعلا للعبد في ناحيتين أو, أو هما نوعان حفظ الله جل وعلا للعبد في دنياه فيحفظ الله جل وعلا على العبد أهله وماله وذريته أبناءه ويحفظ عليه نفسه وجوالحه شوفت تباً؟ حفظ الله عز وجل للعبد في دنياه أن يحفظ عليه ماله وأهله وذريته وأن يحفظ العبد في بدنه فيحفظ عليه جوارحه وسأذكر لذلك آثارا وامثله إن شاء الله عز وجل إذا يحفظ الله يحفظ ومما أمر به العبد من حفظ الله عز وجل أن يحافظ على الطهارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على طهارته فإذا ترضأ أحسن الوضوء لأن الصلاة لا تصح بغير طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث في الصحيحين ومن حفظ الله ومن حفظ العبد لله جل في علاه أن يحافظ على الصلوات كما قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ومن حافظ عليها على تلك الصلوات كن له نورا وبرهانا ودليلا يوم القيامة ومن حافظ عليها أدخله الله الجنة كما في السنن والصحاح وغيرها من الأحاديث يبقى حفظ العبد على الصلوات ومن حفظ العبد للصلوات أن يحافظ عليها في أوقاتها فلا تنام عن تلك الصلوات ولا تغفل عنها ولا تؤخر الصلاة إلى أن تدخل الصلاة الأخرى فإن أهل العلم قد قالوا في قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاء الصلاة واتبعوا الشهوات قال أضاعوها بأن أخروها عن وقتها حتى دخلت وقت الصلاة الأخرى ماذا يعني تلك الصلاة لا ده تلك الصلاة هذا أمر تلك خالص تلك الصلاة هذا ضايع إنما أخرها وكثير من الناس الآن ربما ينام عن الصلوات ويغفل عنها ولا ينتبه لذلك وإذا به يفقد خيرا وبركة عظيمة في نفسه وفي أهله وفي ذريته ويرى قلة في الرزق ويرى ضعفا في المعيشة وكل هذا بسبب تفريطه في أعظم الفرائض وهي الصلاة من هي الصلاة إذا ضاعف الإسلام تنقض عروة عروة تنقض عرى عروة عر حتى تأتي الصلاة الصلاه ضاعت خلاص لان راس الامر الاسلام وعموده الصلاه فاذا ضاعت الصلاه ماذا بقي لاهل الاسلام إذن فالله الله في الصلاه فلنحافظ عليها في اوقاتها ولنحرص على ادائها في جماعتها حتى يبارك الله جل وعلا لنا اجل لو انك قد وقتك للصلاه في وقتها وأعددت لها العدة من قبل من طهارة أقصد من حسن طهارة وسير إلى الصلاة وأن تصلي النوافل قبلها ثم تصلي الصلاة في وقتها جماعة ثم تذكر الله جل وعلا وتحافظ على النوافل اعلم والله أن الوقت الذي يبذل في تلك الصلوات هو خير وبركة لك في دنياك وفي اخرتك البركة حصنها لكن الشيطان يخذل العبد عما فيه خير له اقرأوا إن شئتم الشيطان يعذكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعذكم مغفره منه وفضلا فنبتبع الشيطان الذي يعيدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء ونترك وعد الله عز وجل العظيم والله يعذكم يعذكم مغفرة منه وفضلا فنخسر الفضل الذي يتفضل الله جل وعلا به على عباده الصالحين يبقى المحافظه على الصلوات ان يحفظ العبد ربه بترك المعاصي والذنوب في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء يا رسول الله قالوا إنا إن لنستحي والحمد لله قال لا ولكن حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبناء إلى آخر حين. فمن حفظ الله جل وعلا من حفظ العبد لربه أن يحفظ الراس وما حوى أو وما وعى يعني يحفظ السمع والبصر كما قال الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوله وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في النظرة قال الاولى لك والثانية عليه. النظرة الأولى لك يعني معفو عنها هي نظرة الفجاءة إنكما ما يجب الطريق فترفع بصرك فيقع البصر على امراه متبرجة أو ماسك الهاتف بتقلب فيه فيقع البصر على أي شيء محرم أول ما يقع البصر هذا معفون عنه فإن اطلت النظرة فأنت مسؤول بعد ذلك عن الثانية عليك يبقى تعمل إيه؟ تغض البصر مباشرة كما أمر الله جل في علاه يبقى الأولى لك ثانية عليك أن تحفظ البصر وأن تحفظ السمع فلا تستمع إلى ما حرم الله عز وجل من المعازف والغناء الماجن الفائش أو من الغيبة والنميمة ونحو ذلك فتحفظ السمع عن دخول المعاصي منه. لأن هذه الطرق كلها تؤدي الى القلب وفي الحديث أنا إن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أنا وهي القلب فكل هذه منافذ تؤدي إلى القلب وفي الحديث أيضا كلها في الصحاة وفي الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكتت فيه نقطه سوداء وايما قلب تركها نكتت فيه نقطه بيضاء حتى تصير القلوب الى قلبين قلب ابيض كالصفا وقلب اسود مرباد كالكوز مجحف القلب اللي هو وقت الحس والبصر تدخل منه. يطلق السمع فيسمع إلى الغيبة والنميمة وإلى المعازف وإلى المحرمات يطلق البصر فيديم النظر إلى المحرمات ولا يغض البصر عن محارم الله عز وجل وكل دي اسهم مسمومة تصل إلى القلب كما في الحديث وإن كان فيه ضع النظرة سهم من سهام إبليس من أمسكها مخافة الله أبدله الله حلاوة يجد لذتها في قلبه والحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح يبقى تحفظ كل ده والبطن وما حوى فلا تدخل في بطن ما حرم الله عز وجل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والبطن يدخل ضمنها القلب والقلب هو سيد الجسد فإن حفظه العبد من الشبهات والشهوات حفظه الله جل وعلا الشهوات هي الأشياء المحرمه والشبهات هي الفتن عياذا بالله الشبهة فتن ترد على العبد تؤثر في دينه وتشككه فيه ائفل وجانك عن أي شبهة لا تستمع إلى الشبهات ولا تطلق السمع ولا تبحث عنها إياك ثم إياك فكم من عبد كان سالما بعض الشباب يقول لك أنا صنواجي مهندس ودكتور عقلية جبارة أنا أدخل على المواقع وادخل على مواقع الالحاد وشوف الناس دي بتقول إيه وأنا أستطيع أن أميز بين ذلك المسكين يغفل عن أن هذه الدراسات لا علاقة لها بشبع الله عز وجل فإن أكثر ملاحدة الغرب هم من العلماء الأسابر بأمور الدنيا في الطب وفي زيولوجيا الأرض ومش عارف كثير من هؤلاء الملاحدة من أعلم من الناس بعلوم الدنيا لكنهم غفلوا عن الله عز وجل ومن أعرض عن ربه أعرض الله عز وجل عنه وقد صدق الله جل وعلا حينما قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه اعمى اقول قول هذا واستغفر <تصفيق> الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فإذا حفظ العبد ما ذكرته من اوامر الله فامتثلها ومن النواهي فاجتنبها ومن حدود الله فوقف عندها حفظه الله جل وعلا فان الجزاء من جنس العمل وحفظ الله جل وعلا للعبد إنما يكون في دينه وفي دنياه واعلم أن حفظ الله للعبد في الدين أعظم من حفظ الله جل وعلا للعبد في دنياه لأن دينك هو لحمك ودمك وإذا خسرت الدين خسرت كل شيء ولو ملكت الدنيا بأسرع ثم خسرت الدين فإن الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة كما في مسلم الإمام أحمد وغيره لا تزن عند الله جل وعلا جناح بعوضة ولذلك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوا لهم وفي مسلم يؤتى بأنعام أهل الأرض يغمس غمسة في جهنم ثم يقال هل رأيت نعيما قط فيقول كلا والله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا, لا إلا قليل إلا متاع شيء قليل جدا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون يعني أيام الدنيا دي لا تساوي شيء عند الله عز وجل مهما عمرت في الارض وتنزلت بالنعم اذا مت على غير طاعه الله فان كل ما عشته في الدنيا لا يسوي لحظه ولا خمسه واحده بس يطلع والله ما ذقت نعيما قط يبقى حفظ الله عز وجل للعبد في دينه وفي دنياه طيب دنيا عشان كثير من الناس لا يطمئن إلا إذا استقامت له دنيا ولا يشعر بكرم الله عليه إلا في دنيا كثير من الناس تفكير كله في الدنيا إذا رزقت بمال ومتاع وحفظ وإذا حفظ من الله في بدني وسلم الله عز وجل لي أهلي واغدق الله علي من النعم لا يبقى ربنا عني الله جل وعلا قال ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل فلا يشعرون. يشعرون وقال تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لكن العبد الصالح التقي الله جل وعلا يحفظ عليه كذلك دنياه فيحفظ عليه جسده من الاثاث حتى يلقى الله جل وعلا وانا اعلم كثيرا من المعمرين الذين عمروا وقد سلم الله جل وعلا لهم الحواس والاعضاء يعني زرت احد مشايخنا في مكه وقد تجاوز التسعين من عمره وهو من من المحدثين الاكابر يعني تجاوز ال من عمره وقد نحل جسده وهو على سريره ولا زال يلقي دروسا ومحاضرات عسرين وهو عسرين يلقي دروس ومحاضرات حول على الانترنت ونحن ثم أجلسوا وحدثني بحديث بسببهم متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجملة من الأحابين حافظ الله عز وجل عليه تلك الحواس ولله ضرع بالطيب الطبري وهو من كبراء فقهاء الشافعية وقد تجاوز المئة سنة وكان في سفينة فرقت السفينة وبينها وبين الشاطئ مسافة سفينة وافت مسافة وبين الشاطئ فاحتاج الناس أن ينزلوا من السفينة ويمشوا يخوضوا الجزء ده في الماء فرفع أو شمر ثيابه ثم وسب وثبه من السفينة على الأرض فعجب طلابه ومن <تصفيق> معه رجل تحدث تسعين ايه ده المئة تجارد المئة ما هذا سعوتيب على ذلك فقال لا تخافوا انها جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر يا أيها الشباب يا من تضيعون أعبارك وتقولون سنتوب أما, اما تكبر هتوب أما تكبر هتوب ومن ضمن لك أنك ستعيش حتى تكبر ثم إنك لو ضمن لك أنك ستعيش أما علمت أنك لو حفظت الجوارح هذه عن الذنوب في السمر فإن الله سيحفظها لك في الكبر وسيسلمها لك وأعرف الكثير والكثير من القراء والحكام الذين تجاوزوا البياء ولا زالوا يجلسون ويقرؤون الناس القرآن لا يخصيون في حرف واحد وبالقراءات العشرة من الذي حفظ عليهم فيك الحواس الله رب العالمين الذي حفظوه في السر فحفظهم الله عز وجل في الكبر وإلى غير ذلك من الآثار الكثير والكثير وكان بعض السلف كسعيد بن المسير يقول لابنائه سأزيد في صلاتي حتى يحفظكم الله جل وعلا قال محمد بن المنكدر إن الله جل وعلا لا يحفظ بالعبد الصالح أهله وذريته والجيل الذي بعده ويحفظ الضويرة التي هو فيها الرجل الصالح لا ربنا مبلك في المكان المكان كله القارية كلها تجدها مباركة وهذا أمر ملموس لا يغفل عنه إلا غافل رجل صالح في مكان ما شاء الله البلد يعني فيها خير وبركات وربنا ميصر لهم كل شيء إذا قضد أظلمت البلدة كان شيئا لم يكن فيه سبحان الله فبحظ الله جل وعلا للعبد حفظه لربك يحفظه الله جل وعلا في ذلك كله قلت وأعظم شيء أن يحفظ الله عز وجل عليه دينه فلا يموت على الفتنة نكمل بإذن الله عز وجل هذه الخطبه في الشهر القادم بعون الله جل وعلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشع وولنا على بلاء صابر اللهم اصرع وراتنا وأمن وعاتر اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نمتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين يا رب انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم سلم بلاد المسلمين من كل مكروه اللهم صنم بلاد المسلمين من كل اللهم أنزل على بلادنا الخيرات والبركات وارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم تؤاخذني السلام